ضربه الله مثلا مع الرجل المؤمن في هذه الآيات لرؤساء الكفار الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين الفقراء كما تقدم أنه دخل جنته في حال كونه ظالما لنفسه وقال إنه ما يظن أن تهلك جنته ولا تفنى لما رأى من حسنها ونضارتها وقال إنه لا يظن الساعة قائمة وإنه إن قدر أنه يبعث ويرد إلى ربه ليجدن عنده خيرا من الجنة التي أعطاه في الدنيا وما تضمنته هذه الآية الكريمة من جهل الكفار واغترارهم بمتاع الحياة الدنيا وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها ايضا بالمال والولد كما أنعم عليهم في الدنيا جاء مبينا في آيات اخرى كقوله في فصلت ولئن اذقناه رحمه منا من بعد براءه مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى وقوله في مريم اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا وَقَوْلُهُ فِي سَبَأٍ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا وبين جل وعلا كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون نعمة الله في الآخرة كما أنعم عليهم بها في الدنيا في مواضع كثيرة كقوله ايحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقوله وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الايه وقوله تعالى ما اغنى عنه ماله وما كسب إلا غير ذلك من الآيات وقوله منقلبا أي مرجعا وعاقبة وانتصابه على التمييز وقوله لأجدن خيرا منها قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير منهما بصيغة تثنية الضمير وقرأه الباقون منها بصيغة إفرادها الغائبه فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله جعلنا لأحدهما جنتين وقوله كلت الجنتين وعلى قراءة الإفراد راجع إلى الجنة في قوله ودخل جنته الآية فإن قيل ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان فالجواب أنه قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهما إذ لا يمكن دخوله فيهما معا في وقت واحد وما أجاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر السقوط كما نبه عليه أبو حيان في البحر قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره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 الذين تكبر عليهم اولو المال والجاه من الكفار قال لصاحبه الاخر الكافر المضروب مثلا لذوي المال والجاه من الكفار منكرا عليه كفره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لأن خلقه إياه من تراب ثم من نطفه ثم تسويته إياه رجلا كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود وجعله بشرا سويا ويجعله يستبعد منه كل البعد الكفر بخالقه الذي أبرزه من العدم إلى الوجود وهذا المعنى المبين هنا بينه في مواضع أخر كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون وقوله تعالى وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون وقوله تعالى قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباءكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الآية وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا كثيرا من الآيات الدالة على أن ضابط من يستحق العبادة وحده دون غيره ان يكون هو الذي يخلق المخلوقات ويظهرها من العدم إلى الوجود بما أغنى عن اعادته هنا أيها المستمع الكريم سوف نستكمل تفسير بقية الآية إن شاء الله في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته